لعبك انت الفني يا نابع الفنون كل شي لجلاك الاهلي دمي هون مسكنك في القلب يا سفيره الفني يا نبع الفنون يا بدك انت الفن يا نبع الفنون نسبت احنا العشق والحد الجنون يا بدك انت الفن يا نبع الفنون نسيو نسوا ماضي هم وعنو يسترون يوم لشعاراك رجالك يخلصون يا فريق الرعب وخصمك وش يكون لعبك انت الفني انا بع الفنون لعبك انت الفني انا بع الفنون آه وانت الاشعارك رجالك يخلصون لعبك انت الفني انا بع الفنون يلا تاريخنا يا سفير الفني يا نبع الفنون لعبك انت الفني يا نبع الفنون في كل لعبة الأول ومهما يلعبون يا انت الفني يا نبع الفنون الله كل شي لجلاك يا الاهلي لك لا لا ما يقدرون لعبك انت الفني انا بع الفنون لعبك انت الفني انا بع الفنون لا قوى العلقم مناك اشتكوا لعبك انت الفني انا بع والله نسيو ماضي كافير الوطن الله لك يصون لعبك انت الفني يا نابع الفنون لعبك انت الفني يا نابع الفنون وانت لشعرك رجالك يخلصون